حبيبتي لا مس بتكبر يحميها الله اكبر حبيبتي لا مس بتكبر يحميها الله اكبر وجوه عيوني شايلها يحميها ربي ويصونها وجوه عيوني شايلها يحميها ربي ويصونها الله على دحكتها, على, على دحكتها الله على رئتها الله على دحكتها الله على رئتها يا رب احفظها وهديها وجوا حضني خليها يا رب احفظها واديها وجوها حضن خليها أسعد بنت في الدنيا يلا بهم عليها يلا نحفظ الكرآن سلعة الله غليها سلعة الله الجنان يلا بهم عليها يلا نحفظ الكرآن سلايت الله غلياء سلعة الله الجناد حبيبتي لمثبت بتكبر يحميها الله أكبر حبيبتي لمثبت بتكبر يحميها الله أكبر وجو عيوني شايلها يحميها ربي ويصنها وجوه عيوني شاهلها يحميها يا ربي ويسنها الله على دحكتها الله على رئتها الله على دحكتها الله نوري اته يا رب احفظها واهديها وجوا حضني خليها يا رب احفظها واهديها وجوا حضني خليها اسعد بنتي في الدنيا